الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت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 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ فَاَتْرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْتُرُوا قل لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم غفرة وأجر كبير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 طير فوقهم صفات ويقبض ما يمسكه إلا الرحمن إنه بكل شيء أَمَّنْ هَذَا الَّذِي وَجُندٌ لَّكُم يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكب بن على وجهه أهدأ من يمشي سويا على صراط قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَمْلِكُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَن يَمْلِكُ الْغَيْبَ ۖ بَلْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مَنْ عِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِير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 قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا